مَا بَيْنَ عَلَيْهِمْ وَلَا طَالِعِينَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَبِالْمَعَافِي فُشِكٌ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 لا يكلف الله نفساً إلا أسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ثم أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا قصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا warfu annagfir lana warhamna an tabu lana